قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي, يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء م الله الحسنى ئ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 وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم, ارداكم فاصبحتم من الخاسرين ف إ ن يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتدين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 واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عياد ربك يسبحون له, يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون ومن آ ي ا ت ه ان كتر ى الارض خاشعه فاذا أ ن ز ل ن ا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير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 وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسام ا ل إ ن س ا ن من دعاء الخير و إ ن مسه الشر ف ي أ و س القنوق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 اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مذله من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط